هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأب جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الترفئات راب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما لَهُ مِنْ فاد هذا وان للطاغين لشر مآب هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم ما يسلونها فبئسالمآب هذا فليذوقوه حميم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 اتخذناهم سخرياً أمزاقت عنهم الأبصار. اتخذناهم سخرياً أمزاقت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إن إنما أنا مذر وما من إله إلا الله. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم tasimun ih ila ilayya illa annama mubin